وقول البلا هذا له قال جدول الى الله لا محمد في النور واثبتوا ولاهري ذلك واثبتوا ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله تعالى واختم الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشغل الامور محدثه وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ولاتك في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مديد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مديد جلس الصحابه في منطقه معا يدرسون هذا الامر لمده يومين ما الذي نفعله تقدم راي الفريق الاول وذكرنا ما فيه من مخاطر راعاه الفريق الثاني عندما اختار الاصطلاب والاصطدام واذا الله بن القائد الثالث المعين خطيب فقال يا قوم ان الذي تقرون منه لهو الذي خرجتم من اجله الا وهو الشهاده او عز الاسلام فوالله ما انتصرنا لا بكثره ولا بقوه انما انتصرنا لهذا الدين الذي اكرمنا الله به ولقد رايتنا يوم بدر وليس معنا الا فرسان ولم يكن معنا يوم واحد الا فرس واحد هذا هو الذي جعل الثلاثه اثاث يغلبون يضربون مائه شيء عرفها ساكتب الرقم كلما اتيت عليه فكرره لان رجلا يقاتل السجعين لم تجري في عادة بني آدم ان يغلب الواحد ابدا بأي وجه من الوجوه قربها على اي وجه عاقل لا تراه لك سبعين مقابل واحد ويغلبهم فهو ده الخير هذا سر هزيمتك لن ننفذ حول الدين ولا حول اهل العين. اننا لن نتصل على اليهود في حياتنا المعاصرة ولا مره الا مرة جديدة. نحتفل بها حتى هذه اللحظة. دارين على ثلاثين سنة. عدنا ثلاثين سنة. ثلاثة وثلاثين سنة. نحتفل اننا انتصرنا مره ونحتفل عياده الصبر والصبر والرقص ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مسجد فادحه احلى وعشه ذلا لله حتى مسجد لحيته ظهر الراحله اخفاء وذل ويتعمد ويدخل عمر بن الغربه عمر بن الخطاب بيت النفط بحافيه يقول له ابو عبيده كيف يقول اذا رايت من تراه المسلمين قال ويحك يا ابا عبيده لو غيرك قالها لقد كنا ازل قومك فاعسن الله الإسلام فاذا التمس العزه في غيره ازلك الله ولا نحصر قوميات طيبه كل واحد حيث عن تراب بلد متى كان تراب رفيعا وما كان له قيمه وهو يطؤ بالاقدام ان كل المعارض تهدمون والعام الشباب الذي يحضر حاضر 63 اللي هم قالوا فيه جلسوا واحتلوا جزء من الاراضي غلبوا وغلبوا العرض وغلبوا السوري لما غلبوا الارض ياخذوا السين ولما غلبوا العرض ياخذوا سلطه الغربيه ولما غلبوا السوري ياخذوا السند ولا البنت في الجوليا نحن ايامها كلها في العدد اكثر من الجيش المصري كان يخالف مليون سند لوحده اليهود عبد الجنود ينويوا لو طفحوا السند لان المواقع عندهم جندي ومدرس وصانع وعامل وفراء كل حد اول جندي يا بني كل حد لما بيستمر يحتوي يوم الثلاثه عشره عشر دول اساسا مواسطين خواطر الدوله اللي جيتها اذا اماكنهم في الدوله فرض وشغله وشغله اذا بتتعالي احتفل اللي مش مساله ليه ما وصلتش على عطله احنا بقى كنا في دول اكثر منهم عداده واكثر طب دخلت هناك فدخلنا للقاء القائد المسلحة والكلام ده لرزا فروا الهريو كان كله مكتوب انا قراته بخط او بقلم الضباط الاحرار اعضاء مجله الطا عبد الوطن البرداني والشيخ والجماعه الله اكبر قد جزاك قالت الجيش كان رجلا يعيش لاهله حمراء وفطراء وسوداء وفوق هذه المهام الصعبه التي لا يجد وقتا لها جميعا كان هو المسؤول عن كانوا كان في الدبابات او المدرسه كانوا وكان الجنود وهم في الدبابات صور من كلثوم على تكفير حظ وفجاه والجمال معهم مجلات من وقد قراتم في مذكره يعني سعادة مدناتك في الجراء وكذا بحطلها دورة الحمس ان المنطقه دي والبغانية بتكون كل ما يعطي حرفنا من القوات المسلحة في يوم ثلاثة احنا خمسة يوني. يوم الاثنين ثلاثة قبل الحرب يومين وطرعت من المسرح وكان المسرح في احد المطارات هي اللي يقول لما خرج التنمي جدان التنمي للمزرح وجدت كل الطيارات الحربية راببة كان عاديها وفكور طيارات حربية راببة على ارض المطار فان شو ليه انت عميزة؟ كان الطيارات حارة دي طاق ده كده في الطارق رقص هي بتقول فينا الله عالم صادقة ولا دي. يعني الجو العالم يقول انها صادحة. هي وطعي تقول الجولة دي اللي بتعادلها تعجل ولا حسنها ها أتنى على قدينا براعة أرضنا وضاعة النجولة وضاعة عزاجنا وبلاءنا استمدت وتغيرت القيادة رموز الرئيس، وجاءت قياده اخرى في غيها من الاستقرار القرآن حب حاجة ولا ولو بالنسبة لله، ولا إعادة تحليل مشرف، ودراسة انا من. المذكرات مذكرات انقاذ أنا انا انقلها في المذكرات رئيس اركان الجيش الاسرائيلي باسم اليعاصر ولو وقع تحديثكم هذا الكتاب اقراوه تشعر بالنشوه والعشه قال فقد بدا المصريون وحوشا وليسوا اجميل وكانت طرقاتهم الله اكبر تجلس ولن نتعودها منهم وهي ايه كل قائد معاها الخطه بتاعها ما فيش حاجه سهله شيء ليه جانب كانوا يلتقطوا المكالمات وعلى دول تخطي المكالمات كانوا بيعملوا التكثير اللي هو اليهود لا المرانى مفيش مكالمات خلاص المرانى كل قائد خطته في التلافت فعززوا كلام على رسول لاي معروف وكانت الحرب المدينه المصريه ليه لا ماذا حطوا هنا باب الجماعه اللي كانوا معاهم ادوات جنسيه 67 وستين معاهم القرآن في وسبعين من الذي دخلوا هذه النبله العلماء سمعت شيخ ولا يشيد محمد نجيب المصير رحمه الله صاحب كتاب تشكيله المجموع شرح وازهر سمعتوه يقول في بعض دروسه ظللنا ثلاثة اشهر قبل الحرب نبيتوا مع الجنود في الخنادق لازهر بعد العلماء, العلماء اللي معكوا لاوقات العلماء اللي لوحه رصيد وكلامهم في حرام ثلاث اشهر اعداد المعنوي في الخندق لانه يشربوا هناك ولا عليهم عليه سيره الصحابه وكيف لهم غرض وكيف ان النصر لا يكون الا من عند الله لا بعدد ولا بعدد ولا جوده بخطط وكنا لا نجوها بس لكن النصر من, من عند الله ولا له ذي نصر خاص او وصول ومن نصر الا من عند الله قال العلماء نفي الاستثناء يفيد الحصر ما وان استثناء موجود الا ومد بنا الذين ومن نضر ان خلاص يبقى خلاص خصص على ان يكون من عند ربهم يؤيد ويقري من يشاء كتب الله له غلبته ورسل بين الله الطويل عندي يقول كان الجنوب يقوم هي يقبوض فمتحدثين دا ايه؟ لماذا لا تتركونا نقاط يتحركوه بشوفا بشهادة لهذه الخيوط انطلقت الحرب طيب بعد ما مرثت الاهرام نشرت اربع مجلدان عن حلق الضوء والعظموذي 25 عاما وايه افضحت الوفاة غير سريه بعد مسر اربع مجلدان ايش لايك اربع مجلدان دا عشان حاجه حتى الحاجة واحدة. أنا الشيخ المطير. هل ذكروا دور المشايخ؟ لا. ما هي بالصحة. ليه? هم الوصول الحقيقي في الانتصال. هم الذين حولوا اهلبيين الى وحوش جاءت هو رئيس الاركان الصلايين بحضر الانتصال. لذلك الامر التضطط في حال بعضها إذا تستمعت فتتستمعوا حول. لكنه يحتاج الى يحتاجوا للأحوالين تخلصين يجمعون ولا يفرقون عندما تبقوا نفسك ممكن المساله دي أنا أمترها في حاله امن ولكن لا أستطيع أن لها في حاله آدمات دليل على هذا التفير أنظر منه حبيثا واحدا حتى لا عن مخصوص حديث قصر إذنها الذي رأيتها من أولا غيره قال انها أحسن. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في أرض العدو كهنا الجزء ونقاتل وعسى والفضل <تصفيق> أنك لا تقم عليك الحد ليه؟ مع أن اقامه الحد حق, حق الله عز وجل واذا بلغ الوالد حدا من حدود الله لا يجوز له ان يتوقف فيه ولا ان يصدقه ابدا فمن لا يتم الحد على شلل الخمر في ارض العدو؟ أنت لانه هو متاكد للعدو قريب منه فقد تحمله الحميه ان يلتحق بارض العدو إذا شارد الخمر ووصل الوالي في بلاد الأمني وجد عليه أن يقيم الحد الثورة ها ففي لا في, ليه ليه في, في على هذا جندي فأنا أحتاجه بمعارك وأحتاج مساعده فلا حتى إلى فاقيمه عليه اذا راجعت في مسائل قد نطرحها في وقت الامس ونحجب عنها في وقت الاجابات وهذا من جزء الشمس خلاص فالدين ولد الجمله اي خرفانه جمله تدور اليد الزهيم جره قلم من الحاكم يريح ألوث الدعاء الذين يطرقون فراحة هذا. جاء من نؤكد وهو فيه فنرق بالصراحة. في ولا اترقوا للبناء. لكن اصمد كل من يريد ان يتكلم. فيتكلم في ثوارة الإسلام. وأصمد للطول لأترق البناء ونرجع الوراق. كل من يتحضر خطوة عقبه من وراء عشان جميلة باللهيات أنك كامل وماذا ومالك عن كالجمالين ماذا ينزل البنيان لو من ثمانه إذا كنت بيه وماذا ينزل حتى ليه في النتوع الماضي ذهب إلى بعض المصالح الحكومية لقضاء الحالة دخل المرتب المرتب مريات الجمالين العزر وفي المرتب عده نساء والجزء موظفوه ازجاد ما يستلعب والمرض اشتغل في ناسي رجل وحذاري ان تغضلت حالي لكل عميلة وغوخها ما ها تتالي بلد يعني ان الجوحة عليه ايه فكل لديك احبالتين يقول له قوله بكرة له بكرة فالولد قلت له صاحب الدنيا ايه دي. كانه الساحب. فأعطى له موعيد. فأجي كل وسيله تعالى كده. فضربه. وقال له بابا اللي جيت. لابا يقول له تعالى كل بقى بقى ما يجي بكره لسه ما جات. لسه الدنيا فيها يعني احوالا. لما بقرة جيت. طبعا علينا بكره فانت بتطرفة. وانت كنت بعضك وانت كده للمدير دي هتعرف الشيطان هتروح للمدير تريد ان تتكلم مع واحد واحد باري. ده ما هه وعلينا بكرة فالسيسة تتكلم مع المدير في كلام المرحض كما يحكي القرار فالسيسة بتقول ايه يتقوله آه يا لو انت واحدة ستة كنت هتسوقع من معاك ها حبس بس لو وحده تسع يمهلك على القناه لو جنيه تسع يقول له قناه لك المانغاشي هذا حوار يقال على رؤس الاشهاد انا بقول لاي رجل امراه مرضاه اتق له يا اخي واجلس امراه عبيده حتى لا تسمع مثل هذا الخطر لما تكون ادن مراحة لمرتلها انت وحاها ان الدول تدفع الملايين حفاظا على صمعاتها من اكوال المعارضين ولو في غير ودخل او حالا نزم الزراسة 360 يوم عشان ربمت نسل لذا كان بقى عشرين وانا خفت ليه كده اللي كانت رابطه حلقه معانا رابطه الجراه العزيزه ديه للموظفين الاقدام الاقدام الذين لا يفتحون ويتكلمون عن الاقتصاد والاستحمام وعن النائب سارح وهنحرق بكره وطبعا الناس بتجاره بدون مليات موظفين والنزاع عندهم نعم فإذا عبد راح كان الكلام من قال انما اشتقلنا بهذا الدين أبو هعي رفضي الله عن حضر المعرفة رأيت الروم برس بطري إليه فثابت في أخرى للأمزاري أنت مانا كلامه رأيته ترى جموعا كثيرة قال نعم قال والله يا انا بريضة ما انتصرنا يوما بكثرة اتنام وكما قلت كثيرا وأتحدث عن المجارات مجارة بطول عليه الصلاة والسلام <مشف> أن جيش المسلمين دائما كان فيهم بالعدد والعدد المنقرات قلت ليش استخدت قرار في الدخول في القرآن فكما هم لو في الصحراء سيطولتهم مضوط يعمل عملية فضولية لي خالد الوريد الوليد ما عمل فيهم المسلمون طرد في الجبل نزلوا الجبن نزدوا عشان الغلال خالد الوريد الوليد رضي عشاني معك انتبت كده وعمل عملية فضولية وذكر عليهم وفكر من لهم المسلمين، في المخالقة بس خالفوا فضولية طيب وصلوا الى القريه موصل قال لك ما ولا تحيروا ويقاتلوا دونها بحيث برضه اذا حد يهرب حد يحب بتاعه وفيه موت وديانه الكلام طبعا مع الثلاث خمسون ألف فارس وكلهم يثبتوا الضرور واغلب الصحابه حاسرين يعني انا معاك تبقى لوض على البيضه اللي عندها بتاعها او نوقف على البيضه بتاعها على ايه اللي هيحصل البيضه هيتكسر وهو بيستحمل حاجه ويدراعوا نفسه معاك هيحاسب بيه لكن واحد حاسد زي حالك كده لا مولده ولا لا ولا ذر ضربه كده تجده والجلسيت عليه هالفا ايه و هالو احكي ايه ده بقى لما انتم بلده لا عارف حتى حاضر، عارف ديناول مفيش رجل نهد يا مرده بالترس لما ده الثلاث ليس عندهم من الدروع الا اقل بالترس ما عادش انتين كل كله مدرع كله لازم وخمسين 1000 طار ومية وخمسين ماشي وقد غأري وصفر في وانت عارف كل لما تيجي يسال عليك الحمد وتصدق ياتي لك من الصدق بقدر الحلم كلام كذا كذا كان كذا كذا كذا كذا كذا كذا يعني كذا كذا كذا يعني كما يقول علناه الحديث له حكم المبكور الحديثة الذي جزال في الخطوة فالآله خطف الله عنها كان الواحد عن وقال عنها وقال عنها وقال عنها وقال واحد وقال اثنين قال السعاد ثالثين فاروك دين وقت بخير نخدر ما خصت به عنه حساب كان بيقضي عصر مثل له صف يجرم فلما اشتاك نزلها الاثنين وتاحت منه بطر ثمانين وفي الوقت الإسماعيل في مستقرده على البخاري لهذا الحبيب قال ترفع عنهم من النص بمختار ما خطت عنه وهناك حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم حولك بن ابا رحمه الله نص في هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم ان المعونه على قدر الفتنه وترجمها الشويش رمضان لما قل رجع، بلعب الدنيا بل وكان يعني المصروف لبطنيتين بطنية تحور نلعب له السراطة ليهم اثنين التحور نحط واحدة تحت الكلبة السباك وتتغذب واحدة التحور تحطول اثنين تحتك وتلتحج السباك التحور يعني عندك بيئة فرية ها عندك فرية تمام؟ بقول السويس رمضان هو مفيش يعني بطاطين اكبر من كده الواحد زينا يا سويس تعال خليني وكان اول ما اسمع فلما ارتفضت بالحديث ارتفض هل يجري البدل على المثل هو ده نص الحديث اربعونه على قلب الموت ما تستطيع به ان تقاتل في وسائل الواصلات اول ما تعال و تجد سيارة حيدي او ضد الفناد العصبيه و من السيارة ماجي الضغط عند السياركس في العضلات البطولة تعمل بها تبرينات متاع عشان تنش. ها انجا الله عز وجل رحيم هل أعطينا الرياضة تقوّر ان انت صبرا على هذه الشداد بانك انت لا افعدينا الضوء صبرا طب لما قالوا نستمع حول ديننا ونقاتل دون عقيدتك من واحد لتبعيد واحد مقابل تبعيد انتر عليهم من الصبري ما ليولدي واحد لتبعيد تنزل ان حاضر و وبدا المنظم الحكومه نرينا تظهر زيد بن حارث ده فليل. ان اصيب زيد الفجاع وليس من عاداته ان يقول ان اصيب لكن بي كده تنكد كده في كلامه حصل الصحابه كانوا بيسموه يعني لغزوة ذي خارط اللي يا ابن اللي جاء الجميل الجميلة جاء اقولكم يا ربن هذه السلامة للأقوى قال لكم ذا فكان بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وفيد سايا لخيره سمع منشدا يقول والله لولا الله مهتديه ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينه علينا وثبت الاقدام الا قيلا ان الالى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا كلام, كلام. الايمان يجلله خلينا نسالك نجاحك لنا قال من هذا القائل يرحمه الله فقال عمر فقال عادل من أسوأ فلا دعونه قال يا رسول الله لا أعلم ما اتعتنى بعمل إيه يعني فلا الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوحب على رجل ويقصفه بذلك إلا قد فلم قال يرحمه الله من القائل عرف الله يبقى. فقال ما يعني كنت نبتعه شوي ها؟ لما استعطل دعانك وكل دعانك فلما ينزل إذا أصيب زين فجاع ما ليس من صحب سفر كل واحد عين أنه سيقوم بدت المعادة زين حامل وجل الجيش وكان راية البيضاء كل الدنور يضعون للأوراق وبعد، ولا يستنهجون منها السبب. طبعاً بعد أن كل طول مضايا هو كله يمضيان المضايا فقط مضايا مشكلة معاهل قال قد كنت فيكي مشكلة لاعتقاد الدنور ان هو عارف الخطة هو اللي هو ميني مش فقد يلقعوا في رعيه إن الخطة واحدة إلى الانهاجة ممكن إعتذار عشان كده رؤسات دولة ما يمتحوش عن مرات اذا عندك تلايه افتاده وكذلك مفوز نفسه افتاده افتاده قولنا ليه؟ بالتابع في الازمات والسوء لا يصرحون لبرد الطاق وينصرون كل يوم القوات حتى بطورها ايه؟ زي ما حصل في يعني الاجباع اسمها تحت الجويلة حرب السليل عمانة هي في بقعة زيت واحدة الزيت وبعدين يقول ايه وفي الضرح كله ما دروا الأضار البترول دخلت الأضار على الخليج وهناك السبوة السبكية والسبوة البططية والمتعابين بط البطة دي على جانبها ها؟ وزيت الزيت وقعت في الزيت هو في ودي مثالة تعود إلى عشرات السنين حتى عالت حاجة لما رأى الصورة حتى عالت في الزيت والبائشة والبائشة حتى عالت دل... والطبيعه توقعت الازمات والتوبه هم اللي في دوله تكشف عن القتل ولا تكشف عن الجرح كانها لو حبيتوه كتابه الخمسين 5 واحد كتابه الجرح حصريه الى فطبعا على القياده دي مساله ضروريه ليه عشان خبرت ايه الجنود عليها زي الحماس قاتل سيدنا قتالا نذير يقاتلهم جديد وبعدين يروحوا بحسنة جوجيه موضة لكنهم لو في العراق كانوا أبادوهم عن فترة ثالثة كنت لذلك أو بالكتنفك لذلك وصل الخطر للنبي عليه الصلاه والسلام جعفر صنال الله و جعفر كان الشجاع أثلى بلاغ مديدة لم نقل التنسل ثلاثة وثلاثين سنة يقول الضرور كان في صحيح البخاري، وقد حضر تلك الرجل وقفت على جعفر بعدما كتب فوجدت به فضعاً واسعين جراحاً وخمسين ليس فيها شيء من دبله يعني بالظهر ما طلبت الظهر لو طلبت الظهر على يناجع ايه هضال ان انا كل الجراحات في صدر طبعا انا عندي الدوله وخمسين وخمسين وبضعه اختلاف في ايه في العالم حملوها عن اللي بضعه وخمسين في صدر وبضع وتسعين في, في بقية الاسم الانسان متصدر هو ايه يعني كل عضواتين عشان يجعن في مقدمة بدن لما ما ضربوا ايه بديها الدواء ماتت الاري مش مات. دعوين الشمالك ماذا كان العظيم، يحفظيه? طب ان لماذا كان يقاتل? يقاتل. ما كان يقاتل? انما كان همه الا لا تصفق الله. قلت يا الله عز وجلك بهذين اليدين جناحان يطير بهما في الجنس. وكان من رضا كما في صحيح البخاري ايضا اذا نقي عبد الله بن يقول له السلام عليك يا ذي الذين جناحين جناحين يصيروا بهما فلد اليدين فاقضت رايه عبد الله بن رواحه طبعا عز الرجل بيده الله يقول الله ما اهتدينا عملية حمال وذا في انه عليه علينا لآذة يعني فتا في اليه عن ايه عليه او عمال يهتن فيه والكلام لديك الجمال ايه ماشي طول صريحة هاتفة والجمال ما الجبل جن الجمل وعملية هاتف انجمال خلاص وحتى طبعا هو اللي عمليه عمل اليلوم بتاعه وحاجات وهذا كده عمل اليلوم بتاعه كل ده ايه عشان ايه بخت تعمل ايه تحب الشغل والبتاع فكان بيغادر دجاه حتى اتحدثت في زي ما كانت عليه ومرق قال اليهود بخير انا الذي ثقت امي حيضاء كريس الغربيه كريس الماضي وفي هم للصاع كده كده ها يا سلام عليه الضبط يا قاسم يا مجد ها كتروا سجا كان دي لا لا جعفر انا راجعت جعفر كان يقول يا حبذا يا حبذا الجنات وترابها باردةٌ ما باردةٌ شرابها طيبةٌ شرابها وماها ودعها باردة بارد شراب بارد وبارد طيبة طيبة وماه شراب صح وروم روم قد نعذبها كافره بعيدة من انسامها حالت اذا فيتها بربها عالي ايش تلقى احدث ايه الارضة عبدالله الراحة ده طبعا شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان هذا الراحة من محيه كأنه جبنا قريب وهو ليس اي باب نحن نقاتل هذا الدين وانتصرنا لكثره. فلما وقع من نفسه يعني خوراً أو بعض خوراً قال مخاطبا نفسك والله يا نفس لا تنزل لنا لا تنزل لنا أو لا تكره لنا قد أجل بنا شو شد رأينا من الأراضي تكرهين الجنة وانا عبد الله الرحى فقالت لحسى شوف ضرار قوات الجيش الثلاثة يذهبون رحله على الارض مع ثلاثه وهم يرون القوات المختلفه سقطت الرابع مين الرابع هذا؟ ما يعرفش شيء شوال سقطت الرابع الذي سقطها ثوره ورفعها البطل المغوار ثابت واقرب الانصار <تصفيق> ثم قال أيها الناس اصطلحوا عنها رشحوا الوجه قلوا طرحنا عليه قال لا خذها يا أبا سليمان خالد مريم هذه أول معركة يشهدها خالد موسيقى ما في هذا كفي جماد الأولى سنة, أسلم وعضو سنة ثمانية أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في خفر سنة ثمانين إذا ذل في خفر ستة أشهر فثلاثة أشهر فقط هي ميلاد الإسلام خالد فقال أحد الآخر خذها يا آنة سليمان أنا من تقفتها إلا من أجزك بطبع الحمد النهار وبالجربة. إذا جاء الظلام يفيه هؤلاء وهؤلاء كل واحد يرجع مواقعها الليلة دي لا أبي مطل للليلة دي تركوه بتدهل. مغارد ثلاث ثلاث يحسن المعاركة خزين ساعتين ثلاثة هل أما ثلاث ثلاث كل عشر ثلاث يأت أدورك يعني ساعتين ثلاثه لا يعني بالمهم لا يعني انها أحصل عارف اخر آخر قائد انت؟ قلت لي انتهى يوم ست ست ايام الثلاثة الآلاث يجالدون مئة شيئا ست ايام اليوم الآلاثة تولى الثلاثة حتى لو انكم يعني ليس واشلع منا نحن اقوى منهم قلوبنا والله العظيم لو ممكننا منهم لما نحن الله وابتنانهم ان شاء الله في يوم اولا وقت انا عملين ينشر عملين في ان كل منه يوم على ثلاثين يوم عز بس ثلاثين يوم هذا قالوا كل النافضل اثنين كيلو ايه دي على ايه جماعة كل المقاتلين بتاعهم 12 قاسر وقال الضرب لهم كمان عشر ثلاثون ولا 12 ثلاثين كل اللي لعهم طارد صورت تاتيوشا ثلاثة بارت صاروخ واحد بارت بين تاتيوشا وبين خيبر واحد والدين والدين واحد. ويصرير سبعا ان البال هيول مع بقوة النوورين ومعها بقوة الطارئة تعال فيش دي كم طيارة فتلة الدول العربيه كلها مكتنعة ما عندهاش طيارات بما اظن وبحكم الضراءات المستمره في المخبار العسكرية ده ما اظن عندها اكثر من ألف تلتمين كله ده ده التكرات والقذيفه القوه التاويل المتحرك ثلاثه البيانات في الصدر هتبقى غير خالص عارفين والمعارك مع لا تحسب من الجو أبدا معان لا تحسب الا على صار عشان كده دي قوتين تفكير يعني مكان انت هتعيش ايه انت عايز تعيش على الارض كده ياخي فلان بين الزمان على الارض مش عارف ايه ولا لا فحش بماله للقصر والخطيط والكلام ده ست ايام هروب حمز الحجر اليوم السابع تولد خط ان وليد التاج طبعا في طاقته بسعر وغيرها في وقت المعركه فيه. بعض الذين حضروها قال قلت من يصدون اسوت في ما استع عثمان القصر تقوى 3000 ما فيش واحد عدل امر الله بده وخالد هذه الراى بدا يرسل للجيوش الجيش قال الا عليه ان الله بس عمل ترتيب الجيش تكلم لقينا ميسره وميسره بيننا وتقلد السابقه والسابقه خد طبعا حقوقنا الزمان فيه صارب اللي صارب اللي في مواجهات الجماعه اللي هم عارفين بين الصف الاول وحققوا الوجيوش وبعدين عمل ثلاثه كده تركب القرصان وتيجي من بعيد وطبعا الفرسان اللي بتيجي الخيول بتيجي فيه غبار تمام وامرهم ان يصرفوا بالاظكار والتكبير والتهليل والكلام اصطحبوا وجد الوجوه غير الوجوه وشافوا دخان وسبع وتسعين قالت كانت ثلاثه الذي ينطق فيه كوتا وذات فاعتقدت دخلهم ماذا من المدين دخلهم روح وحصل عندهم نور من الوهج خالد من الوريد يقود كما في صحيح البخاري لقد تقطعت أو البخاري لقد تفّت في يدي يوم مكة تسعات أثياب ما خطر في يدي غير صفيحة اليمن صفيحه تسع أثياب كالثعلب على شفعة الذي صار في اليابي الصفح يقاتلوا يعذبهم الله بأيديكم ويقتلهم، ويخذل ويخذلكم عليكم ولكن القلور طبعهم فيكم وما رأيت الله ولكن الطبع طبعا من الرشاش جروشات عيّة للحبي العدد وثقت مين اللي رب العالمين احنا بقى والتمتين بقى رضا حارسين على دينه خلاص منكم لكم على الجوج والماغرب بيقول لهم الخوار تحتروا وقال لي على قال لي يا سدنا بالعين البصر ورضيتم بالذرع وتركتم الجهال في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم الا ان ترجعوا الى المسلمين كندا عرب ولا تردلوا لي كندا مفهوم ولا مش مفهوم يا قومنا كلام عربي واضح محكم لا يحتمل تهويلا لا ينزعه عنكم الا ان ترجعوا الى دينكم طب. انا مش بشتغل مع هذا الكلام يا واد لا الدين هو لسنه الصفر وسر قوات من المجر لا قومياتنا ولا اصلنا وقد اوصلوا بلاد المسلمين الى هذا المستنقع العقيد فذات قوميتنا ده كل غلل يشحن لله انا طبعا ديش الحاجه برضه ليه ديش ده بتاع وده شهويه على الارض طب تجاوب وانت عارف كويس جدا جدا انه بعد ما ناكل جارك هيتعشى بيه ودول كاين انت القلب اللي ما بقولش كل ارعب لكن ماذا نعمل لان طبقات لا دور في الحكام وتصنفان الحكام لدوث الجماهي في جمالات المبتنعات المتنف طب هل الحكام غلطانين على طول الخط؟ لا طب هل الجماهي الغلطان على طول الخط؟ لا الحكام يوجد جنوات الواضع أنا رأي عندي إيش؟ جوابه كذا وكذا, وكذا وكذا وعندي كتافيات وأعرف إن أنا إذا عملت فيها جزع هو الشرق الغرب اللي تقتل وأنا سيكونون كي تبلغون علي ومفيش خمس ايام خلال اجزالي اللي عني ولا عنديش لها مؤمن ولا تدين ولا اقتصاد اقتصاد حقا دعنا الاقتصاد وجهدنا في الورطة في قيور خسرنا 18 مليار اهو شوائد خلال 18 مليار خلقا فقط ألف مليون خطر. هم الصراعية ده قشت فضوا معها كوي ده رفتاني معهم حوليث خلوه اللي كلوا حتى هسلوا بليار الفاس اللي يحصل عليه وهارف والعاستين يجيبه في دلوقتي لما عاستين واحد هربان مثلا متلبس في نومة الاثلاث للطبول الدولي يقول لي اتعرضهم عليهم دي ان واحد هربان بثلوث يسيبوه قاعدين لصبوله وبحتى اعجل ويزم عجلاش اتفاقيه لتأهل الحرم ها؟ بس فاستفاض مرش اقتصاد حرم دهت اعمل راحين على الاخر والجواب فاضي تبقى انا عفل احد لازم تتخذ وانا جايب أعمل في من شهور. عشان لو برضو الجوع كذا فانا لازم اعتجاه العرش وفي نفس الوقت مع ان خطرت اذا في دول بتمول من الكلام ودول بتمول من بتعطيها قال عندي الجنود وعندي الثبات وعندي الضباط الاثبات وعندي الجنود الشجعان والكلام لكن في اثبات ارضيه انا عايزه طيب انا الكلام ده كله جميل وحلو واحنا لازم نعرفش فيه اي اي ادلاع ايماني في خلصتكم؟ هيجيب لنا الزودا يطلعوا من الجحور عشان يتكلموا في قرائب الاثاث ارض ودناا هيجيب لنا واحده تطبع تتكلم تقول ما فيش حاجه اسمها الراجل الفكر او المتحضر والخالات وتدي لها مساحه تتكلم في الجوائز اللي والتمويل قلت حقيقه ويقولنا من الثل من الولى جمسة وليامينة ليه؟, ليه يتبقى هو هو عمل حاجة؟ اوه عملت حاجة سواء نهورة يعني يدوبت كده قضى شهواته مين بقى انت حملت وزعرت انه حملته كورها ومعاته كوره ووضعت وزعرت طول الليل عليه هو بعريف وبطل اتغير وتاكل وتشرر وفي الاخر لو قالوله يا ابن المرض يزعل يزعل الكلام ده لا الكلام ده صل وعنوان طب ايه طب يبقى الولد يتحط اسم الام في الاسد فلان ابن فلان وفلان يرغب ويقولو وبعدين يبقى ابن فلانه وفلان للخطوة الثاني وبعدين يلقى لفلانه ويضفن فلان ها الكلام ده ايه يعني طب كل اجهزة الدولة والحظة الناس اليوم ليش يقول جديد ايه دي, طب دي. الله ليه مضيعين ليه ها خد دول كتاعة في من البصر هو مالذي اللي يجيب من البصر احنا نزيدكوا التراب لنا تمويل ولا حتى يتخبط علينا والحمد لله وعايشين احسن اشي وعندنا قناه فقصه تموين وتموينه ومش عارف مين دي قصه رابعه او طلعات شوفوا كده اللي لفظ من بره هم لفظ ولا حاول كلام رسمي لو كنت بشوف ايدي شهرات أبي حرب العراق والكويت ذهب هذا تحرير السلطه البصريه عشان نفتتح بناء اللي هي المدينه العراقيه الكامله على السيره انتوا بعد ما عمرتوها ومش عارفينه الكلام ده اهو حد يعمل اتفاق بين التحليل ازاي صدقك ايه ده لكل رئيس تحرير سياره مقيد اخر موديل وارقم طياره في حاجه كل الوثائق خدوه وثائق التحرير خدوه لحد ما طلع بقى قرار ان العراق دوله غلبانه والكل ده والستات بتكره ترجعوا ايه السيارات المرخصه في واحد صحفي في اوروبا ادريت مدوا اللي يرجعوا التاكسي بتاعك ولا ده انا مش هرجع لي ابويا وكله ده بتاع تحرير مش بعيد عشان يكتب ما يرضى على الناس انا عشان ده او قاتل عندي اشتابه اصدقى اي طب انا اطلقت ويا من علماء عشان يرادوا التماهيم اصدقوا اني دخلوا علينا وانا اصدقوا وخيال دول ما دخلوا علينا حيرثوا سيني اقبت ذاك اني احنا في مفاوضات عشان نرجع لان لاني دينا منزوعة اصدقوا المفاوضات مجنون يكون وابتنى دي كبير طويله علينا ومسوقة وتمهى دي كبير اه عنها حتى نموت يا فوق يوافق زي واقود اي ما قلتنا انت حاضر ثلاثا على الحجر والسلام طب الذي يلي يقاتل الجناهير ينفي تقاتل طب الجماهير على اي سلاح بعد ما تبتكت بعدما تبتكت معجبها اذا حدث ذات سلاح اليمان طب سلاح اليمان ليه مجتمع؟ يعني الهاتف احزم في كده الهاتف اقضى بتاعك انت لما كل روطة بتاعك فيه وقت بتحوشه ليه بتحوشه وتداته عشان وقت اجمعات في الجنة تركح احصار تطبع الحلوث ما تنسيش ايضا ولا تريده ما كده بشكلة جدا دي ملياش راجل ناس اعملهم فلا امامك مولع ايه الايمان انت كل جمعه فيه او واحد ايه مكان تشتي الايمان اللي انت خدت الجمعه دي ربما ماكنتش محتاجه كله هتحتاج بعض في مواجهه مشاكل الحياه اليوميه فيعينك على السبابه طب ايه الايمان ده اللي روح فيه يختزك في لا يمكن يعني ان نقوله من ذات تقريب المعنى الحقيبة او الحصالة الايمانيه شوي من زيادة او ما حصتك لوقت العودة عندي كل شوية احط كل جمعه كل خميس كل أربع كل ثبت كل اثنين ثبت اي ثبتين ايه اجمع او أحص ما احص الوصيل الإيمانية جاء المصيمة كده يرفع بقى الوصيل يتفتك وده لا تكون ما يطلب الرب وتسكت ولا يظهر عليك الجلعه وتظهر الرب طيب واحد ايمانه على قد حد اللي رايح على قد اللي جايه واعتذر بقلب جدا راح يبطل عن حقيبه الايمانيه على اي حاجه بيحصلوا ليه يقف فعمل العلماء عمل كمان مستخبلات اجوب العلماء الرسميين ولا لي محضرات واستخبارات وإدراع الجماهير دالي أسر ومنهجهم مستقيم ومشق ولا أجازة ولا أي حاجة الضحيفة المصحيح من لي الضحيفة إن هذا أنا بعض المتكلمين من أصحاب المناصب الرافعة لما كانوا أولوا ماذا تعمل تعملت في لمواجهة اخطار الهدف قال ان العالم فيه 500 مليون موقع رقم قرد وبرع 500 مليون جلب مقنع ولد 500 مليون موقع لا يوجد اي دوله في العالم مهما بلغ من مراقبتها ان تراقب عشر معشار أدلعى. طرق اخرى وثانيه يعني ان فيه مواقع لتعليم التكفير وتصنيع القناه وجد الاتهات وفي مواقع لبث منهج التكفير تكفير المجتمعات بالكامل وتكفير كوبا وفي مواقع لغويه وفي مئات قنوات جنسية تدريب الامر الاوروبي وغيره جنسيه خالص مش هنقول في لا دلسا نعرف قناة جنسية موجهة للعرب للعرب وتعالى العربي زي ما لو تقول ما راه ولي أغلب أوروبا يبني ويشرب الخبز ويطلع سرطان العرب يبني ويبني ويحرم الخمر ويضربط الخطر قالي احضر ده انا موصلش معجلوه كثير واجتبتوا بعضها او انا حديث قال انا كنت قد اوديت من جماع النساء ما لم يؤتى احد مثلي قط فدخلت عليها رمضان قال فخشيت ان انا خشيت امراتي انسى انزع الى النهار تعالى عشان رمضان يعلن ايه فظاهرها من امراتي عليا انت علي كظهر حتى الله منه ايه الله من اجل قال لك اكيد نفس الناس ياخي مش بطل ولا, ولا بقى على طول يبقى مش هل وعدتني الا حدود الله والتزامها يبقى احسن حاجه اودعت عليها يا ظهر امي بخاف حاجه عليها قال سلام ما اصبح الصباح رايتها فوكلت عليها فلاح بمواحة المشكلة ذهب إلى طوال يا جماعه صال الله حصل فيدي كذا وكذا وكذا عارف تعالوا معنا يا على التواصلات عشان كده ألأ باتخاذ المخلوم او واحد اتكلم لي هذا تعالى كده ما يقوله ميش قالوا والله دي لازالها ما ونقش أن ينزل فينا فؤراء انت اللي عملتها عمل نتوليش قال تذهبت إلى التبيه صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله الوقع كيه ايه كيه كيه, كيه كيه وكيه وكيه وكيه كيه كيه. قال فأكم في يد الله فإني محتسب وصدق أو تنتقل الغلع اخرق فضرب يده على لنقبته وقال والله نعيش وأنني تغيره أنا في قال قلت أهواني قال وهل حدث ما حدث لي انت الصيام؟ قال له هل أبعي مسكين؟ الله قال والله ما بيننا بديها أتخل أنا أبعي سبيني الحد مسكين؟ قال لاتبيني أفضل فاتبيني فقلت هلين؟ هل يوجد في قومهم؟ إن إنهم كعنوا عادة لا شباء واحدة من الصدق قائم فجاء فقال وجدت الضيق وثوع الوقت ووجدت عند رسول الله صد وعلى الله ساعة والباركة ولكنك تتحول الى ان تتحول يقولون ان تتحول الى ان تتحول الى ان تتحول في الحديث الآخر أن لو تتحول الى ان ما لا يستطيع ان ان تتحول الى ان تتحول الى ان تتحول مدى عطيو دخلت عليه جارية فهشك لها فوقع عليه فتدوزي جارية لم توقع عليها قل الجماعة تقولون اشه تقولي بقى البطار صديقين يقولي ايه هشك لي وقعتها فقال هدوه قالوله إذا هو لبعد حدانة ودل والله والله يا رسول الله لو حملناه لتفككت عظام لا طب والا عباره عامله ديتين تتفكك عظامه على طول حتت جدا ربنا يرحنا والكلام ده حسن. اجل على طول ما الشمرخ فقال يا عزوت العرضي المتبين وهما اعداء اللحسين القصري قالك ايه اللي يخليه ما يفوتش ويبقى زي الحيوان اللي اعدم القلب المسحوق لو يديله شاخص له عرض مسكينه ليش شهر, شهر. ويبقى الدين حتفوت الحيوان في او صوره هم العرض دوني فضلانه كل الكلام أنا لا أعرفش أهمي خالص وأمسع السنوات لا حتى لو كان ذلك يؤثر علي في بعض اليادي المعرفة <تصفيق> إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه الدين العلماء بصحة, بصحة فلما يكون المواقع ويرفع ولا نهدر العلماء اللي بيهون الوسطيه والجليد بيهون متخاذلين وبدعه الكهف يعني انا بجيل رسائل بسبب كهات او على الموقع عملي بتاعتي ناس يتهمونني بالتخاذل والذي لا اقول كلمه الحق وان الامه الوضعيه الا بامكاننا وانا بحلول قدرتي وفرقتي اصل الى دخل ما استطيع فبنكون احنا بقى المستهدفين ان احنا متقللين ولكلسف يعني الجسديه كلامه الحاره دا, دا في يقول بقى للاحتيال والضوء والحق والرجع وكلامه ففي اللي بيدخل الجلد دا واحنا مش هو ده مش بيه انت وهيقول ايه مش الارخص حتى ماديا يعني ان انا اخاطب وأعلم الملايين منا كل واحد, واحد روح يخضي النت نسي ولا إذا عاد مصلحنا والبطش جرذ بجاء أكثر بكثير ويقلل الأجهزة وبلاد المسلمين قابل الجناحين كذل عب دكة والدكة من لانه يقول لي سؤال اهلا بس يقول حالا اكيد كل ما يطلعوا ظهر ويندلوا مش عارفين اخذ الجيش واطلعوا معنديش خطر على باله اهو محبش لكن ماذا اعرف سلاح الايمان اضمن سلاح واكثر طريق الى التمكين الى حدث كما انتصر المسلمون في موسى بالايمان ومن الانتباه حول العقيده ليس هناك سلاح اخر بجيب الف مقابل ثلاث روح يعبدون ما ثبتهم الا الله طيب نهايه الموقعه انتصر المسلمون ابو ذئب انتصروا بشهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري كتل سيدنا. فأخذ الغاية جعب. وقتل جعفر فاخذ الغاية عبد الله كراح. وقتل عبد الله. فاخذ الغاية سيق من سلوك الله حتى نفتح لها. حتى ايه? فتح لها. لماذا لماذا لماذا طيب. بعد الضقتلة الرهيبة وصار طموحه كالرماد استدركه الريح جاء الليل عمل القالب بعد ما الدنيا الدنيا بدل الوجود وشو شو عارفين والستادين والرواد عارفين وواض على خطه امتحان بالليل ساعات منظم مدروس الروق طبعا عندهم مروين والاختبارات الكلام عرفوا ان المسلمين إيه؟ ليه بينزحف لم يتبعوه عارف ليه قالك يضحنونا بالك يبقى هيجربه اكيد ده تكتيك فحنا لا نسمع ها ينسوا مراحلين وراه لا ده تكتيك لان ذلك ايش منفصل كان المفرد يستنى كوخه وخير فخافوا ان يكون ثمين فلم يتبعوه حتى وضع خالد بالجيش إلى النبي سيكون سله الله على الكاتمين لما قال عمر يا بكر بعد وفعة بني الجزيمة والذين قتلهم خالد وأراد عمر أن يعزل خالد وقال النبي سيبيه وأخاه قال, قال أبو بكر والله ما كنت لأغمد سيفا سلّه الله على الله والنصر الذين كانوا لا يجدون الثمرات على المئتي الف بسلاحهما فسال الله عز وجل ان يرد الحكام والجماهير الى دينه ردا جميلا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا